بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه الهمزه <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده <تصفيق> يحسب ان ماله اخلده <تصفيق> كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممددة